111. ومن الناس من يعبد الله على حرف 112. فإن أصابه خير نقمأن به 113. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 116. 117. ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد 118. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشيد